بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ظلمهم سيغلبون في بضع سنين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 جاسم لقاء ربهم لكافرون، أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَعْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّتَهُ وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمْرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمْرُهَا وَجَاءَتْهُمْ وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءات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 وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وضمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء أن تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم عاقلون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 وإذا مسنا سضر دع ربهم نبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم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 وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسض الرزق لمن يشاء ويقدر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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيطهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون كُلِّصِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فَأَقِمُوا وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِيمِ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمُ الْلَّامَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصْدَعُونَ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 ومن آياته أي يرسل الرياح مبشرات وليثقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون